الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا وإرضاء وكما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه حمدا لا ينقطع ولا يفنى عدد ما حمده سبحانه الحامدون وعدد ما بثل عن ذكره جل, جل جلاله الغافلون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 أما بعد إخوة أحباب رسول الله موضوع خطبتنا اليوم بعنوان عبادة التفكير يصير التفكير عبادة حين ينتج هذا التفكير لتاجات مقابلة للشرع والتي تسمح للأمة أن تبني صرحها وأن تبني مجدها لكي تسير في مقدمة الركب ولا تسير في الذير ولله ضر الشاعر إذ يقول إن لم تكن الرأس فلا تكن آخره فما آخر الشيء سوى الذنب وأراك تعود بفكرك بحثا عن المبتدأ بعد أن راعك الخبر هذه القرية ذات النخيل التي قامت في الصحراء لا بل هي أم القرى لمن هذه القرية المباركة وكيف وسعت هذه القرية الصغيرة أرجاء العالم وكيف عمر العدد القليل نواحي العالم وكيف بلغ هؤلاء الضعفاء آمانهم وكيف أصبحت تلاميذ الفقراء أساتذة العالم ما الذي خلق من القلة كفرة ومن الضعف قوة ومن الذل عزة ومن الموت حياه وأخرج من الصحراء شغذمة كانت أعظم مثل في العظمة والعدل والعلم والحضارة لن تجد أساطيل ولا جحافلة ولا تيارات ولا غواصات ولا معامل ولا مصانع ولا شيئا من جبروت الحضارة وزخرفها ولكن شيئا واحدا كان من وراء ذلك النصر إنه الإيمان المتين والخلق الصالح فهل الآن الأوان بعد ذلك التعثر والتخبط أن نبدأ البداية الصحيحة وهل الآن الأوان أن نضع أقدامنا على الطريق طريق العزة والقوة والنصر والتقدم والرقي إنه لا عزة بلا مبادئ وقيم ولا يصح إلا ما يصح ولا يبقى على الظهر إلا ما أرشد إليه الله ورسوله وصالح المؤمنين ولن يرتفع لنا شأن إلا إذا عرفنا الطريق وبدأنا البداية الصحيحة وعبرنا إلى أمالنا على جسر من القيم وها هي ذي نماذج من تلك القيم الرفيعة سجلها شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة ودرته الثمينة الغالية لتبقى على الظهر يتنشدها الأبناء والأباء فتنبه أو فتنبه عيون الغفاة وتصحح المسيرة إلى طريق الله يروى أن رسول كسرة لما وصل إلى المدينة يريد مقابرة الخليفة جعل يستهد إلى قصره فعلم أنه لا يسكن قصره وانتهى به الأمر إلى أن وصل إلى بيت كبيوت أفقر العرب وهناك كان الخليفة العظيم راقدا على الرمل أمام البيت جاعلا منه وسادة أسند إليها رأسه ولم يكن حوله من مظاهر الحياة ما يميزه من أصغر فرد في رعيته فلما رأى ذلك دهش ووقف أمامه خاشعا وقال عبارته المعروفة عدلت يا عمر وأمنت فنمت وإلى هذه القصة يشير حافل إبراهيم بقوله وراع صاحب كسرى أن عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها رآها مستغرق رآه مستغرقا في نومه فرآ فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كان كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوماً قرير العين هانيها كان ذلك هو مقبس الحضارة التي قام على عبادة التفكير رفع الخليفة عمر المعاناة عن رعيته بتفكير عميق فنهج هذه العبادة لكن كيف عمل الخليفة على رفع المعاناة عن رعيته يقر الروات إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عن أبي بكر إنه أتعب من بعده وليس من شك في أن عمر كان أشد من أبي بكر إتعابا لمن جاء بعده فسيرة هذين الإمامين قد نهجت للمسلمين في سياسة الحكم وفي إقامة أمور الناس على العدل والحرية والمساواة نهجا شق على خلفاء وملوك الدنيا من بعدهما أن يتبعوه فكانت نتيجة قصورهم عنه طوعا أو كرها هذه الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والتي نجمت منها فتن أخرى قتل فيها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسفكت فيها دماء كثيرة كره الله أن تسفك وانقسمت فيها الأمة الإسلامية انقساما ما زال قائما إلى الآن بشكل أشد وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه المثل والقدوة بدأ بنفسه عام الرمادة فامتنع من أكل السمن والزيت ليشارك رعيته وكان حريصا على العدل والمساواة ففي حديثه أنه انكفأ لونه بمعنى تغير إلى السمرة في عام الرمادة حين قال لا آكل سمنا ولا سمينا وأنه اتخذ أيام كان يطعم الناس قدحا فيه فرق فكان يطوف على القصاع فيغمر الكدح فإن لم تبلغ ثريدة الفرض قال فأنظر ما الذي يفعل بالذي ولي الطعام مثل أفراد الرعية سواء بسواء وقال الراوي لما رجى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتفرس ويتعرف أخبار الرعية فما فمر بعجوز أي امرأة في خبائها في خيمتها فقصدها فقالت يا هذا ما فعل عمر وهي لا تعرفه قال قد أقبل من الشام سالما فقالت لا جزاه الله عن خيرا قال ولما يأمت الله قال لأنه والله ما نالني من عطائه من منذ ولي المؤمنين أو أمر المؤمنين دنارا ولا درها فقال وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الوضع فقالت سبحان الله والله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها فبكى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال وعمراه وعمراه كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر ثم قال لها يأمط يا الله بكم تبيعني ظلامتك هذه من عمر فإني, أحب فإني أرحمه من النار وهي لا تدري أنه عمر فيما بعد فقالت لا تهزأ بنا يرحمك الله فقال لست بهزاء فلم يزل بها حتى اشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين دينارة فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت واسو أتاه شتمت أمير المؤمنين في وجهه فقال لها عمر رضي الله عنه وأرضاه لا بأس عليك رحمك الله ثم طلب رقعة يكتب فيها فلم يجد فقطع قطعة من مرقعته أي من ثوبه المرقع وكتف بها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين دينارة فما, تدعي فما تدع عند وقوفه في المحشر بين يدي الله فعمر منه بريء ثم قال لهم إذا أنا مت فاجعلوا هذه الرقعة بين كفن وجسدي لألقى الله بها يوم القيام لا ولا علي شهد على ذلك علي بن أبي طالب بن مسعود ثم دفع الكتاب إلى ولده وقال إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي رضي الله عن عمر وأرضاه وأثابه وقربه وأدناه نهض بالحكام والحكم فوفاه مما لم يرد في التاريخ له ضريبا. فتح الفتوح ومصر الأمصار ودون الدواوين وأقام العدل بادئا بنفسه وأهله وأحسن القيام على بيت المال فوفر القوت وقسمه بالسوية ونشر الأمن وعس بالليل يتفقد الرعية إلى غير ذلك مما لا يتأتى عليه الحصر وقد يخطئه العد وقصته مع تلك المرأة واحدة من ألوف أمثالها ولولا أن لها شهوداً لضاعت في التاريخ فما كان عمر يحب أن يتحدث عنه الناس في ذلك وإنما كان يحب أن يجعله سراً بينه وبين ربه يقول الراوي وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أهلاً لتحمل المسؤولية يتولى بنفسه أمور رعيته ويشرف عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا تمنعه أعباء الخلافة ولا مسؤوليات الحكم رؤيا عنه أنه كان يحمل الدقيق على ظهره فقال له بعضهم دعني أحمله عنك قال من يحمل عني ذنوب يوم القيامة وكان عمر رضي الله عنه يؤمن إيمانا عميقا بأن بعد الشدة فرج وأن الصبر مفتاح الفرج لما حصر هبو عبيدة الجراح أمين الأمة كتب إليه عمر رضي الله عنه أرضاه قائلا مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله بعدها فرجا إنه لا يغلب عسر يسريين إنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لابد أيها الإخوة لكي نستعيد مجدنا أن نبدأ بأنفسنا فلا تقع العين في المنزل والمدرسة والدوان والشارع إلا على قدوة وعندئذ نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق ودعني أسائلك هل نعود أبناءنا الصدق في القول والعمل؟ هل ندربهم على إعمال الروية والتفكير الصحيح؟ هل ننشرهم على قوة الإرادة والاعتماد على الذات؟ هل نؤدبهم بأدب النفس وأدب الدرس؟ هل نعلمهم أن إتقان لغتهم الفصحى هو الأصل في نهضتهم؟ وأن أمة تكلمت بغير لغتها لن تجد لها مستمعة؟ وأن من عرف لغة قوم أمن مكرهم؟ هل نعلمهم أن تجويد كل ما تصنعه اليد ويهيئه العقل هو السر الأعظم في قيام مجتمعهم هل نعلمهم أن كل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة وكل صناعة شريفة إذا لم تكن مما يثلم الشرف والمرؤة هل نخرج أو نخرج أطفالنا في صناعات يقتصدون من ربحها لنغرس في نفوسهم تحمل المسؤولية بدلا من اتكال على الأباء وعلى الشهادات هل نعود أبناءنا وبناتنا أن يفكروا في مصلحة الأمة تفكيرهم في مصالحهم الخاصة وهل ننمي فيهم مشاعر الانتماء والوفاء إلى الأمة وإلى الإسلام هل نربيهم على الإيمان بالتكامل والتعاون على البر والتقوى على لا على الإثم والعدوان هل نأخذهم بالجد في كل شيء هل ننقلهم الأصول الدينية والمدنية المجمع عليها حتى تكون لهم هويتهم؟ هل ندعوهم إلى الامتناع من تقليد الغربيين إلا في الأمور المادية النافعة التي لا تضر بذواتهم ومقدساتهم؟ هل نعني بتهذيب المرأة عنايتنا بتهذيب الرجل؟ وهل نعمل جميعا على صيانتها في القرى والمدن؟ من التبرج والتبذل والعرم هل تسعهم أو تسهم الحكومات في حل أزمة الزواج بإتاحة السكن الملائم للشباب وتخفيف المهور وإتاحة فرص للشباب لكي يبدأوا حياة كريمة شريفة يتفرغون فيها لخدمة وطنهم ورفع راية الحق والعدل هل نقتصر ما أمكن على تثمير ما تنتجه أرضنا وتصنعه أيدينا من حاصلات وصناعات هل نحدث من حياتنا كل زائد من الرفاهية والبذخ هل نتعاون مع الشركات والمصانع والهيئات بالاكتتاب على إنشاء مدارس عملية للصناعات والزراعة والتجارة وملحقة بالمصانع والشركات إلى جانب محو الأمية الهادفة التي تقوم على الحق والقضاء عليها هل نربي في الناشئة الذوق والحس والشعور بالجمال والاهتمام بالترتيب والنظام والنظافة؟ هل نبذل الجهد حيث كنا على أن يتولى أو أن لا يتولى الأعمال الدينية والمدنية إلا من تثبت كفايتهم وسلمت من الضعف والنقص أخلاقهم؟ هل نيسر للناس مصالحهم ونقض حوائجهم ونؤمن حياتهم؟ هل عملنا على احترام المسلمين بكل الوسائل وقضينا على كل مظاهر الإذلال هل ساعدنا الفلاحين على استصلاح الأراضي البور ويسرنا لهم زراعتها هل ضربنا على أيدي المفسدين وقضينا على الرشوة والمرتشين هل أنشأنا في كل حي وقرية كتابا وجامعا وحماما وملعبا وخزامة وكتب تلائم حاجات محطهم هل اتخذ أهل كل حرفة لهم نقيبة ونزلوا على رأي الخبراء والمحنكين هل ألفنا الجمعيات لمحاربات المخدرات والمسكرات والتدخين والفحش والإصرار وجمعيات للرياضية الهادفة والرياضة الهادفة والسياحة العلمية إن هي إلا جمعيات تعنى بالرقص والغناء الذي لا تلق بالأسماع هل يقوم الخاصة بنشر رسائل دورية بين العامة واضحة مشكولة تكتب بلغة عربية مفهومة في موضوعات أدبية واقتصادية واجتماعية فيها تعليم وتهليم وله ولاعب وجد هل يطوف المتعلمون في أيام مخصوصة يحاضرون قومهم ويسامرونهم في مسائل تطبعهم بطابع وطنية وحب العرب والعربية وتعرفهم إلى المشهورين من رجال الإسلام وغيرهم في الدهر الغابر والحاضر وتذكرهم بما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات إن هو إلا لعب الشطرنز والقمار والكلام الفارغ هل تحول أو حولت الزكاة والصدقات إلى ملاجئ يأوي إليها اليتام والعجزة ومن قعدت بهم الأيام عن الكسب حتى نقضي على التسول والشحاذة لينسرف كل صحيح الجسم إلى ممارسة عمل يعيش منه بكده ثم يعيش معه الأعطال؟ هل نفكر طويلا ونخطط للأعمال تخطيطاً سليما قبل البدء فيها؟ هل نخطط قبل بناء أي دائرة في مفترق الطرق حتى لا تعاد ثلاث مرات لتهلك الحرط والنس من ميزانية ضرائب الشعب؟ هل نحاسب المنحرفين أولاً بأول لا فرق بين غني وفقير ولا ضعيف وشريف؟ هل جعلنا من أولئك الذين يسيئون إلى أوطانهم ودينهم عبرةً لغيرهم؟ هل كنا جادين في تنفيذ قانون الكسب الغير المشروع؟ وسألنا كل أصحاب الدخول الطفيلية أن لك هذا؟ هل نسير جميعاً في اتجاه واحد؟ أم أن بعضنا يبني وغيرهم يهدن؟ هل وسائل الإعلام تعمل طبقا؟ للغة تساير اهداف التعليم والمجتمع لا تعليم ولا تربية إن هو إلا رقص في رقص ثم رقص في رقص وتستمر السلسلة هل نعتمد على مواردنا الاقتصادية ونغلق الباب في وجه الديون الخارجية والفوائد الربوية نفكر ونفكر إن التفكير أيها الإخوة هو أول مراحل العمل ومن هنا كانت التفكير عبادة لا محالة أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم و المؤمنين الحمد لله الكافير المتعال للجلال والإفضال المنزه عن الكفء واللد والمثال وصلاة رب وسلام على من قلب الضهور لبراس الحق وينبوع النور وعلى آله وعطراته أصحاب الفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنع الله مقتفى آخرهم إلى يوم الدين والجزاح أما بعد هنا بعد أصل هذا سؤال الاستفسار بعد الانتهاء مباشرة من صلاة الإشاء معظم المصلين يقومون لأداء صلاة ما يسمى الشفع والوتر ومن خلال هذا العمل يحدث مشكل إذا أراد أحد المصلين أن يخرج إلى حال سبيله لم يجد منفذن الخروج نظراً للفوضى التي تحدث السؤال هل إذا مررت بين يدي هذا المصلي هل علي وزرون؟ وما هو الأفضل بالنسبة لهذه الرائبة؟ أن تؤدى في المسجد أم في البيت؟ بالنسبة للصلاة التي تصلى بعد العشاء في المسجد هي السنن الرواتب السنن الرواتب لا دخل للوتر فيه هي السنن الرواتب وهي ركعتين بعد صلاه العشاء ركعتين بعد صلاه العشاء السنن الرواتب قبل الظهر اربعه وبعد الظهر ركعتين وبعد بعد العصر او العصر اربعه وليس بعد العصر شيء وبعد المغرب اربعه وقبل العشاء اربعه وبعد العشاء ركعتين الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ أن تكون هذه النوافل في البيت لأن الرجل الذي يلازم الصلاة في المسجد يلتحق بالجماعة لكن أبناؤه الصغار قد لا يأتون معه إلى المسجد وبالتالي لابد له أن يقيم الصلاة في مسجده حتى يعود الأبناء على كفية الصلاة فيجعل هذه النفلة تصلى في البيت في غالب الأحيان بحول الله تبارك وتعالى لكن من أراد أن يركع ركعتينه في المسجد بعد العشاء فله ذلك وبالنسبة للذي يريد أن يخرج ينتظر حتى يتم الآخر صلاته بحول الله تبارك وتعالى لكن قد يكون مشكل قد يكون هذا يدافعه الأخبثان يريد أن يذهب ليجدد الوضوء او غير ذلك يجتهي المآساء ولا تسمى هذه فوضى بحول الله تبارك وتعالى وإن سميت التسابق على العباد فوضى فاللهم زدنا فوضى في فوضى إن هذا الفوضى تجلبك إلى الجنة بحول الله تبارك وتعالى هذا فقط وصلاة بويت الركعة الشفع ركعتين الشفع ركعتين لأنه في عدد مزدوج سؤال آخر بخصوص موقف الشرع من الأناشيد المصاحبة بالموسيقى والأغاني الهادفة التي لا تتكلم عن الغزل أو تدعو إلى الرذيلة وشقها شق بالنسبة لما يسمى بالأناشيد سنتكلم بوضوح ليس ثم تفرق بين الأغاني والأناشيد الأناشيد تسمى أغاني يعني بعض الإخوان يقول في الله هذا ليس أغنية ولكنه نشيد نقول لا يعني ما في بأس أن تسميها أغنية لا بأس إن رخص في الأغاني في بعض المواسم إذا نسميها أغنية لانتفق على المسترح إنها مشحة ثم ننظر ما هو الحق إذن ليس هناك فرق بين الأنشيد والأغانية الأغني... الأنشودة هي أغنية إن الأغاني شنو هي؟ هو كلام موزون يؤدى بترديدات خلاص يسمى أغنية عندنا الآن إذا اتفقنا على أن نسميها أغاني سنرى متى هل... هل جائز بدون معازف وإذا كانت مصاحة بالمعازف إلى غير ذلك نقول أن ابن المقر اليمني رحمة الله عليه هو من كبار القضاة وهو كان مفتين على المذهب المالك والحمل يقول منشدا بعدما سئل عن المعازف ولا أقول الأغاني عن المعازف قال برغم سنة خير العجم والعربي أضحت مجالسنا لللهو واللعب ما كان صلى عليه الله يأمرنا بضرب دف ولا زمر ولا قصب بل سد عن مزمر الراعم سامعه صوناً لنا ولها من هذه اللعب فكان الجوابه واضح في تحريم آلات المعازف تحريم آلات المعازف إلا الدف لأنه جاء مرخصاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء اجتهدوا في قضيتي بعض المعازف التي لها أوطار وليس لها كذا وليس لها كذا هذا شأنهم أنا قناعتي أقولها ومن يعني اقتنع برأي غير إن شاء الله لا بأس حتى لا نخلطها الأمور بالنسبة لنا أنا أقول لا يجتمع في قلب مرئ حب القرآن وحب الألحال كلما دخل أحد على الآخر طرد الآخر إذا كنت تحب القرآن لن, لن يطربت أذنك إلا القرآن والله العالم ودعني أكون صريحا معترفا والاعتراف فضيلا حينما كنت أعد لامتحانات البكالوريا لم أكن أستمع إلا إلى أغنيتين طول النهار حتى حفظتهما أغنية لأمك الثوم وأخرى لوحدة أخرى يعني ما عدت أذكر وقل ما أستمع إلى القرآن حتى حفظت هذه الأغنية وفي اشتفالات التفوق كنت الأول على صعيد الجهة قدم لي السيد العامل جائزة يعني وطلب إلي المنظمون أن أغني هذه الأغنية مع استخارة مني لما رأوا أنني قد حفظتها فلما هداني الله تبارك وتعالى إلى الحق وطربت أذني بالقرآن الكريم ما عدت أجد طربا إلا فيه ما عدت أجده إلا طربا في القرآن الكريم بل يعني جئني بالأناشيد يعني هؤلاء الذي يقول الدعاة الجدود فيهم أناشيد وفيهم كذا لا يطربني شيء ولا أجد فيه دعوة قالوا هذه الأناشيد فيها دعوة وأنت إذا رأيت إلى المنشدين يغتابون بعضهم يحسدون بعضهم فيه نظرات الزنا بينهم وبين المتبرجات أي دعوة هذه وأي تجديد هذا إذا قامت على الحق نعم الأغاني رخص لها الشرع في المواسم وقال أهل العلم بالأصول الرخصة لا تعد محلها الرخصة لا تعد محلها يعني في الأعراس والمواسم وغير ذلك روى الإمام التبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أن رجلا من زفت إليه امرأة من المهاجرين إلى الأنصار فقال نفسه سلم هل لأرسلتم معها جارية تضرب بالدف وتغني قالت تقول ماذا؟ قالت تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فلولا الحنطة الصمراء لم نحلل بواديكم ولولا الذهب الأحمر لم تنكح عذاركم أصل إباحة الغناء في المواسم المصحوبة بالدف هذا الحديث غيره لكن اشترت أهل العلم أن تكون هذه ليست حرفة يمتهنها الشباب وإنما تكون هكذا اعتباطية في المواسم ثم قال جارية واختلف أهل العلم هل يجوز للرجال أم للنساء فقط نقول نحن مما أرد إلينا من عمر أن حتى الرجال يجوز لهم ذلك مما سمع عمر رضي الله تعالى أنه كان يدندن وقال أحب هذه الدندنة قال يجدنا نحوها الودندن وكانت هذه الأغاني مجتمع والإمام الأصبهاني جمع كتابا فيه أشعار وسماها كتاب الأغاني معنى له شحرة في الاصطلاح إن شاء الله من أراد أن يهتدي إلى تهذيب الروح فعليه أن يستمع إلى القرآن يقولون بأن الأشعار كإن هناك فرق ظال لا تقول إن تعبد الله بالأغاني أفضل من التعبد بالقرآن لأن الأغاني تهذب الناس وتدعو إلى العبادة أي عبادة تدعو إليها الأغاني غير شرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة قلت عليه الصلاة الغناء بريد الزنا هكذا الحديث أنا أعلم أن الكثير سوف يغضب مني لكن يعني لا أخشى في الله لو تلائم ولا أداهن أحدا في هذه المسألة لأنني أرى الحق هكذا أرى الحق هكذا ماذا أقول؟ يعني شو واحد في الفضائية يجيب شي كتوبة وقال المم الشافعي وقال كذا خيرها هذه تقبل هذه قبلها مصطفى حسنين أو الأخير حتى باش يقرأ في الكتب ويعاف الإمام الشافعي في الأول المتأخرين أبروين هذا هو العين شو الوصول فيها امرأة <تصفيق> سيدة تسأل أود أن أسأل عن حكم المرأة الحائرة التي تحمل المصحف بيدها وتقرأه للضرورة فأنا أدرس وأحفظ القرآن الكريم ومطالب بالاستظهار في آخر الأسبوع ولا يمكنني أن أتمكن من الحفظ في المجزة لأنني ارتبطت ذهنيا بالمصحف الذي يحمل ستين حزبا وإلا سأتأخر في الحفظ لكن عندما سألت بعد الأستاذات الكريمة أو الأستاذ الكرام الذين لهم علم بالفتوى كل واحدة قالت شيئا ممكن أن, يعني القول أول ممكن أن نحمل المصحف بدون لمسه مباشرة يعني وضع القفازات في الأيدي ممكن لمسه مباشرة بدون وضع أي شيء لأنه للضرورة ثالثا يمكن الحفظ المجزأ ويمكن لمسه بحرية فأرجو أن تدلنا على اختيار صح في الشرع بدون أن أكون مقصرة في تعاملي مع القرآني كما يجب كما أرجو أن تدعو معي بأن ينعم الله عليه بالفهم يسرح المسألة هذه المسألة المرأة الحائض إذا لم تكن تحفظ القرآن الكريم وتريد أن تحفظه المصحف ولها ضرورة يعني الالتداب لهذه المسألة إذا كانت حائض في وسط الأسبوع وهي مطالبة بأن تظهر تلك الآيات فالعلماء قالوا يأتي أحد من الطاهر يضع المصحف أمامها دون أن تلمسه بحول الله تبارك وتعالى هو نفس المصحف التي ارتبطت به ذهنيا فتقرأ فيه وتمره على قلبها ولا ترفع به الصوت هذا يعني أحوط إن شاء الله هناك أقوال أخرى لكن لها ضعف ربما انتهجت استند إلى بعض الأدلة لكن حينما استقرأنا هذه الأدلة وهذه الأجوبة ارتحت إلى هذا أن يأتي أحد فيرتح المصحف حيث تشاء هذه المرأة فتقرأ دون أن تلمس المصحف دون أن تلمسه ولا دون أن تضع سواء نبس قفزين أو حاملته بحائل كثيف لكن دون أن تلمسهم فتنظر فيه فتمر القراءة على قلبها دون أن تنطق بها والله تبارك وتعالى أعلم وطلبت الأخت أن, أن تدعو معها بأن يسل الله الحفظ اللهم يسل لها حفظ القرآن ويسلها فهم والتبيان يا أحمد الحمين ولجميع طالب القرآن اخت تطلب الدعاء مع امها التي اجريت او ستجرى لها العمليه الجراحيه اليوم اللهم اشفها واشفها شفاء لا يغادر سقما يا ارحم الراحمين واشف جميع مرضى المسلمين يا ارحم يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مrhoحوما واجعل تفرقنا من تفرق سالما من الشرور غير المعصومه ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروم واجننا اللهم من النار بعفو وادخلنا الجنه يا عزيز يا غفار اللهم اننا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاف اللهم انك انت العالي Allahumma, inakant al-Aliu al-A'la, al-Mujibu lilda-Dawad, istagib duaena, ya arhama ar-Rahimien, istagib duaena, ya arhama ar-Rahimien, rabbana la tada'alena fi maqamina haza zhenba ila ولا دين لنا الا اديته وقضيته ولا مسجون الا اطلقت صراحه ولا غائب الا احضرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا يصده وقضيناها يا حاضر الحاجات اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك ارزقنا حب النبيك عليه السلام وحب من يحبنا فيك عليه السلام وحب كل عمل يقربنا الى حب النبيك عليه السلام امين انصر اللهم اميرا المؤمنين جلاله الملك محمد السادس واجعله لنا يا رب خير ساس وسدد لهما خطاه على درب النفائس واطرد لهما من حواشي الشيطان والوسوسه والهواجس واقر عينه بوليه عهد وسمو سائر اخوانه اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فعنه عليك كل خير ومن اراد بهم سوى ذلك فعهله اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك وارجمه يا ربنا بالنجوم الشوابك اللهم اننا اعوذ بك من تمام الصيانه وحسن الديانه امين امين اللهم صل على في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد العالمين واقم الصلاه ان الصلاه عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون